وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الم شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع لهم الناس داانكَ يَومَُّ شودَ وَمن نُ أخهُ إِا لعجَن الن دُودَ يَوم يأتلا تَكََّمُ نَفْسٌ إلَّا بإذنه يَوْم يأتلا تَكََّمُ نَفْسٌ إللاا بإِذن فمِنهُم شَقي وَوسعيد فمِنهُم شَق سعيد فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النار فَفِي النَّارِ يَقُومُونَ فِيهَا تَفْرُو شَهِيْقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يريد الذين سعدوا ففي الجنه وامنا الذين سعدوا ففي الجنه ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض انا انما شاء ربك عطاء غير مجذور لا تكفي مريته مما يعبد هؤلاء لا يعبدون الا كما يعبد اباءهم من قبل واننا لموفرون نصيبهم ويرمان قص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَؤلَٰكَنَّ كَلِمَةً صَدَقَتْ مِن رَّبِّكَ كُنَّا قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ